انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا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 بِأَنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَادِيرَا قَوَادِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا